قال أولئي بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي تكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرفين فاجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من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 ما لبِ إمام مُبين ولقد كذب أصحاب الحجر المُرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها مُعرضين وكانوا ينحطون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مُصبحين ثم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 والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني I